بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله الحمد لله الملك القدوس السلام أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام وعد المتقين بالجنة دار السلام وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعُوثُ رحمةً للأنام من التزمَ سُنَّته اهتدَى واستقام ومن أعرَضَ عن دينِه تخبَّطَ في دياجير الظلام صلى الله عليه وسلم أزكَى صلاةٍ وأتمَّ سلام ورضي الله عن آله الطيِّبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام أما بعد فيَا معاشِرَا الفُضَلَاء إن دينَنا دينٌ كاملٌ شامل صالحٌ لكلِّ زمانٍ ومكان ومُصلِحٌ لكلِّ زمانٍ ومكان وإن من أصول ديننا أن المؤمناء مأمورٌ بفعل الخير كما قال الله عز وجل وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ فالمؤمن ذكراً كان أو أنثى مأمورٌ شرعاً بأن يفعل الخير والخير كما قرر العلماء اسمٌ جامعٌ لكل أمر نافع في الدنيا والآخرة كل أمر نافع في الدنيا أو نافع في الآخرة فإن الله عز وجل آمر بفعله أمر إيجاب أو أمر استحباب ومن فعل الخير فانه سيكون من المفلحين لان الله عز وجل قال لعلكم وهذا تعليل على سبيل التحقيق لعلكم تفلحون فمن فعل الخير كان من المفلحين حقا وصدقا ورحمه الله عز وجل فان كان الخير الذي فعله مما ينفع في الآخرة فإن الله عز وجل يرحمه به في الدنيا والآخرة يرحمه به في الدنيا بأن يطيب له حياته لأنه هو العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويرحمه الله عز وجل به في الآخرة حيث يجازيه عليه الجزاء الأوفاء ويضاعفه له أضعافاً كثيرة وأقل المضاعفة أن تكون الحسنة بعشر أمتالها والله يضاعف لمن يشاء بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وإن كان الخير الذي فعله مما ينفع في الدنيا فكان من أمور الدنيا فإن ابتغى به وجه الله رحمه الله عز وجل به ونفعه به في دنياه وكان قربةً يُثاب عليها عند الله سبحانه, سبحانه وتعالى والله شكور حليم يشكر لعباده ما يفعلونه ويُثيبُهم على فِعلِهم للخير كما قال الله عز وجل وما يَفْعَلُوا من خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهِ والله عليمٌ بالمُتَّقِين هذه الآية وإن كانت واردةً في بعض أهل الكتاب إلا أن العِبْرَتَا بِعُمُومٍ لَفْضِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ فمن فعلَ الخير فَسَيَشْكُرُهُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى فِعْلِهُ وَلَنْ يُكْفَرَ هذا الفِعِلِ بل سيُجازيه الله الجزاء الأوفى إن كان متقياً لله عز وجل عاملاً هذا العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وفي يوم القيامة يوم يُحشرُ الناس حُفاتًا عُرَاتًا غُرلًا الرجال والنساء على صعيدٍ واحد يجمعهم الله عز وجل في ذلك اليوم من عمل خيرًا فسيراه ومن عمل شرًا فسيراه النفس التي تعمل الخير ستجد هذا الخير محضرًا على خير ما تحب فتسرُّ به وتطمئنُّ به وتأمنوا به يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر عظيم فيه خيرنا ورحمتنا وسعادتنا وفلاحنا وفوزنا في الجنة والآخرة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم هذا الحديث العجيب العظيم ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وذكر طرقه وتتبع شواهده وبينا أنه حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا المؤمنين افعلوا الخير دهركم أي افعلوا الخير عمركم لا تنقطعوا عن فعل الخير بل استمروا عليه وواصلوا عمل الخير حتى يأتيكم اليقين وتعرَّضوا لنفحات رحمات الله أي بفعل الخير فإن المؤمن إذا فعل الخير كان متعرِّضًا لرحمات الله عز وجل ولله نفحات من رحمات يزيد بها من يشاء من عباده رحمة الله وسعت كل شيء لكن لربنا نفحاتٌ من رحمات يصيب بها من يشاء من عباده وهذا الذي يصاب برحمه الله هو الذي يفعل الخير ويكون على الخير وسل الله ان يستر عوراتكم ما منا الا وله عوره من فعل يفعله فسل الله ان يستر عوراتكم ومن الادب في الدعاء أن تجتنِبَ غضبَ الله سبحانه وتعالى فينبغي علينا أن نجتنِبَ العورات أن نجتنِبَ ما يُغضِبُ الله عز وجل ونسألَ الله أن يسُتُرَ عوراتِنا وأن يُؤمِّنَ روعاتِكم الأمنُ كما تقدَّمَ معنا في محاضرةِ البارِحة من أعظمِ نِعَمِ الله عز وجل فالمؤمن مشروع له ومقلوب له أن يسأل الله الأمن وأن يسأل الله أن يؤمن روعته والخير له جوامع في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا أتكلم عن الخير بمعناه الصحيح العام الذي قرره أهل العلم وقدمناه فالله عز وجل جمع لنا الخير كله في آياتٍ بينات من كتابه سبحانه وتعالى حيث قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء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 فأولئك يُبَدِّلُ الله سيِّئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا ومن تاب وعمل صالحًا فإنه يتوب إلى الله متابًا والذين لا يشهدون الزورًا وإذا مروا باللغو مروا كرامًا والذين إذا ذُكِّروا بآيات ربهم لم يخرُّوا عليها صُمًّا وعميانًا والذين يقولون ربَّنا هب لنا من أزواجنا وذُرياتنا قُرَّة أعيُن واجعلنا للمُتَّقين إمامًا أولئك يُجزون الغُرفة بما صبروا ويُلقَّون فيها تحيَّةً وسلامًا خالدين فيها حسُنَة مُستقرًّا ومُقامًا فهذه الآيات جمعت للمؤمن كل طرق الخير ومن عمل بما فيها فهو من أهل الخير من أهل الفلاح من أهل السعادة من أهل الفوز في الدنيا والآخرة وعباد الرحمن الله عز وجل وصفهم بهذا الوصف العظيم عباد, عبادٌ لله عزَّ وجل يرحمُهم سبحانه وتعالى يرحمُهم في الدنيا ويرحمُهم في الآخرة من هم الذين يمشون على الأرض هوناء أي أنهم أهلُ السكينة أهلُ الوقار أهلُ التواضُر يتواضعون فلا يفخرون على أحد فالله عز وجل أمرهم بالتواضع وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد فهم أهل سكينة أهل وقار أهل تواضع إذا مشوا إلى طاعة الله إذا مشوا إلى المسجد أتوا المسجد بسكينةٍ ووقار وإذا كانوا في أمورهم العادية يكونون من أهل السكينة والوقار إذا تعاملوا مع عباد الله كانوا لا يتكبرون على الناس ولا يتجبرون ولا يفسدون ومن كان هذا حاله كان من الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ومن كان من, ها من هؤلاء جعل الله عز وجل له الدار مآلا ومسكنا ومستقرا هؤلاء العباد المكرمون عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى من خيرهم وفعلهم للخير أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فيترفعون عن أهل الجهل والعلماء يقولون إن العبد إذا خاطبه مخاطب لا يخلو ذلك المخاطب له من أحوال الحال الأولى أن يكون جاهلا فشرع في حقه أن يقول سلاما بلسانه وحاله فلا يرد على الجاهل جهله ولا يتماشى مع الجاهل في جهله والحالة الثانية أن يكون المخاطب له معتديًا عليه وفي هذا الحال يجوز له أن يقابل العدوان بالعدوان لكن العفو والترك أفضل له وخير له والمتسابان إذا سبأ أحدهما الآخر فما قالا فعل الأول منهما ما لم يعتدي الآخر لكن الأفضل للمسلم في هذه الحال أن يعفو وأن يصفح وأن لا يرد الإساءة بالإساءة والحال الثالثة أن يكون المخاطب له معتديا على دين الله عز وجل مقررا خلافا ما شرعه الله في كتابه أو في سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا المشروع له أن يرُدَّ عليه قوله وأن يكسِر قوله وأن يدمَغ باطِله بالحق وأن يُبَيِّن الحقَّ وأن لا يسكُت أمام أهل الباطِل فإن بعض الناس يفهمون هذه الآية خطأً فإذا اعتدَى أحدٌ على دين الله سكتوا أو قالوا سلامًا ويزعمون أنهم يمتثلون لهذه الآية وليس الأمر كذلك فمن بغى واعتدى وقرر في دين الله ما لم يشرعه الله عز وجل فإن المشروع لمن كان عالما أن يرد عليه قوله وأن يدمغ باطله بالحق بالأدلة من الكتاب والسنة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هم اهل الليل اذا بات الناس قاموا يعبدون الله عز وجل يصلون ويقرؤون القران ويذكرون الله ويدعون الله عز وجل وقيام الليل هو افضل صلوات النوافل فافضل الصلاه بعد صلاه الفريضه قيام الليل هو دأب الصالحين دأب عباد الله الصالحين سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأهل الخير تجدهم في النهار يعملون بالخير وفي الليل يعملون بالخير فلا يخلو نهارهم من خير ولا يخلوا ليلهم من خير إذا استيقظ أحدهم من منامه ذكر الله عز وجل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وذكر الله ودعى الله وقام يصلي متقرباً إلى الله متلذذاً بقيامه في الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى يطيل القيام يطيل السجود في قيام الليل وهذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم والذين يقولون بلسانهم ويقولون بافعالهم ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما فالمؤمن فاعل الخير لا يقترب المعاصي يحرص على البعد عنها ويستغفر الله في يومه عددًا كثيرًا ويتوب إلى الله عز وجل ويدعو الله أن يصرف عنه عذاب جهنم وأن يعيده من عذاب جهنم ومن صرف الله عنه عذاب جهنم كان من الفائزين فإن عذابها كان غرامًا إنها ساءت مُستقرًّا ومُقامًا لأصحابها نعوذ بالله من عذاب جهنم جهنم التي لو أن إنسانًا ممن يستحقون دخول النار غمس فيها غمسةً واحدة لنسي نعيم الدنيا كلها لو كان منعما في الدنيا بكل نعيم الدنيا فكيف بمن يدخلها والعياذ بالله جهنم التي أقل الناس في عذابا فيها رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه فكيف بمن أحاطت به هذه النار فكان محاطا بجهنم عياذا بالله عز وجل من النار والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا فكانوا أهل وسط إذا أنفقوا المال لم يكونوا من المُسرفين ولم يكونوا من المبذرين ولم يكونوا من البُخَلاء وإنما يكونون على الوسط فيكونون بين ذلك قواما وفي قراءة قواما وقواماً أي وسطاً بين الإسراف والتقتير وقواماً أن ينفقون بمقدار الحاجة فنفقتهم بمقدار الحاجة وهذا من جوامع الخير والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر جامع الخير وأساس الخير وأصل الخير والذين يرد إليه كل خير توحيد الله سبحانه وتعالى فلا خير إلا بالتوحيد ولا خير إلا مع التوحيد والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر وهذا نكره في سياق النفي فيشمل كل إله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فهم لا يعتدون على نفوس الناس لا على نفوس المؤمنين بإيمانهم ولا على نفوس المؤمنين بأمانهم فلا يقتلون النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق إلا بإذن من خالق تلك النفس بدليل بيّن من الكتاب والسنة بأن الله عز وجل جعل لهم الحق في قتله ولا يزنون فهم أهل عفة ومن يفعل هذه الثلاث يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أما من دعا مع الله إلها واحدا فأما من دعا مع الله عز وجل إلها فإنه يخلد في جهنم الخلود الأبدي وأما من قتل النفس التي حرم الله بغير حق أو زناء فإنه يخلد في جهنم خلودا أمديا أن يطولوا دخوله في النار وبقاؤه في النار والعياذ بالله من عذاب الله حتى يصير كأنه مخلد في جهنم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فمن تاب إلى الله صادقا في توبته وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيِّئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا ومن تاب وعمل صالحًا فإنه يتوب إلى الله متابًا والله يقبل التوبة من عبده مهما كان ذنبُه وينبغي على عباد الله إذا تاب التائب أن يقبلوه وأن يحبِّبوه في التوبة وأن لا يُنفِّروه من التوبة بل ينبغي على عباد الله أن يقبلوا التائب إذا تاب إلى الله وعمل صالحا وأظهرا الخير والذين لا يشهدون الزور فمجالسهم مجالس الخير جلوسهم في مجالس الخير إذا ذهبوا إلى العلم يذهبون إلى العلم النافع إلى قال الله إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى أهل السنة والجماعة يسمعون منهم العلم صافيا والحق صافيا لا يذهبون إلى مجالس الزور التي يقال فيها خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو قيل إنها مجالس علم فإنها من الزور والعياد بالله أن يقول القائل على الله بغير علم وأن ينسب إلى دين الله خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مجلسه مجلس زورٍ ويجب على المؤمن أن يجتنب ذلك المجلس لا يشهزون الزور بجميع أنواعه فلا تكون مجالسهم مجالس زورٍ وكذب وبهتان وإذا مروا باللغو لم يكونوا من أهل المجلس ولكنهم مروا فوجدوا لغواً مروا كراماً أي أسرعوا ولم يقفوا عند أهل اللغو ولم يشاركوا أهل اللغو لغوهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًّا وعميانًا إذا سمعوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذا الأمر قد تعلمناه من شيوخنا ما قالوا نرجع إلى فلان وفلان هل يأذن لنا في ترك هذا الأمر وإنما إذا سمعوا قال الله فعلموا أن ما هم عليه يخالف قول الله قالوا سبحانك ربنا إنا تُبْنَى إليك إنا راجعون إليك إذا سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا أن فعلهم أو قولهم على خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم, يصر لم يصروا على ذلك سمًّا وعميانًا وإنما رجعوا إلى الله واستغفروا الله عز وجل وتركوا ما كان خلاف قول الله وخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيرهم ومن فعلهم للخير انهم دائما يسألون الله عز وجل فيسالون الله عز وجل كل شيء والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين بان يكونوا ذرية صالحه مباركه وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وتأمل يا أخي في هذه الآية وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ولم يقل الله عز وجل عن دعائهم وَاجْعَلِ الْمُتَّقِينَ لَنَا إِمَامًا والمراد أن المؤمن يسأل الله عز وجل أن يُصلِحه وأن يجعله مُقتديًا بالمُتَّقين، وبالعُلماء الربانيين، حتى يُصبح هو إمامًا للمتقين. أشار ابن القيم رحمه الله عز وجل هنا إلى فائدةٍ عظيمة وهي أن من لم يقتد بالمُتَّقين فلم يكون قُدوةً للمتقين. من لم يجعل له من المُتَّقين إماما فلن يكون للمُتَّقين إماما فمن أراد أن يكون إمامًا للمُتَّقين فليجعل له من المُتَّقين إماما أولئك يُجزون الغُرفة والجنَّة غرفات بما صبروا الخير يحتاج إلى صبر الخير يحتاج إلى صبر أن تصبر على طاعة الله نعم والله إن طاعة الله يحتاج المؤمن أن يصبر عليها فإن الدعاة إلى تركها كثر لا كثرهم الله والصبر عن معصية الله معصية الله تحتاج إلى أن تصبر عنها وعنها المصائب التي تنزل بالمؤمن يحتاج معها إلى الصبر فالخير كله لا بد فيه من صبر ومن لم يصبر فلن يحصل الخير ولن يكون من أهلي الخير ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما هذه الآيات فيها جوامع الخيرات فينبغي علينا أيها الإخوة أن نكرر هذه الآيات وأن نتفقها فيها وأن نحرص على أن نعمل بها وأن نربي أبناءنا على هذه الأعمال المباركات في هذه الآيات المباركات والله أيها الإخوة إن المسلمة لا يحتاج إلى كثير من الكلام حتى يربّ أهله على الخير وأإنما يحتاج أن يقف مع معمثل هذه الآيات وأن يربّ أابناء وأن يير بنياته وأن يير أهله على هذه الآيات وأن يكون آملا بها لكي يكون قدوة لهله وقدوة لجرانه. ولكي يكون إمامًا للمسلمين في العمل بهذه الآيات وأما جوامع الخير من السنة فأضرب لكم منها أمثلة فيها كل الخير ومن ذلك ما جاء عن معاذٍ رضي الله عنه حيث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ما أعظمه من سؤال سأل معاد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبره بعمل يدخله الجنه ويباعده من النار ومن ادخل الجنه وزحزح عن النار فقد نال الفوز كله ونال الخير كله ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سالتني عن عظيم ما هو هذا العظيم قال بعض اهل العلم إنه دخول الجنة والنجاة من النار وقال بعض أهل العلم هو العمل الذي يدخل الجنة ويباعد من النار لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه يسير أن تعمل به إذا أعانك الله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أي تقيم أركان الإسلام تقيم أركان الإسلام فقوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فشهادة لا, لا إله إلا الله، أن تعبد الله، ولا تُشرِك به شيئًا، ولن تكون كذلك إلا إذا شهدت أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أركان الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم جواد بالعلم والجود بالعلم أعظم الجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيعطي السائل أكثر مما سأل لما سأله القوم وقالوا اننا قوم نركب البحر وليس معنا من الماء الا القليل فانت وتوضانا به اطشنا وان شربناه لم نتوضا اف نتوضا بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه وهذا جواب سؤالهم لكن زادهم كرما منه صلى الله عليه وسلم جودًا منه صلى الله عليه وسلم فقال الحلُّ ميتته وهذا لم يسأل عنه هنا لما سأل معادًا رضي الله عنه عن العمل الذي يدخل الجنة ويُباعد من النار بيَّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل بأركان الإسلام الخمسة يدخل به المؤمن الجنة وينجو من النار لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاده فقال ألا أدلُّك على أبواب الخير ألا أدلُّك على أبواب الخير أي زيادة على ما هو واجب عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأركان الخمسة فيه بيان ما يجب على المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير النوافل التي تفتح لك الخير في الدنيا والآخرة فقال معاذ رضي الله عنه بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ومعنى جنة أي وقاية وقاية من ماذا؟ قال العلماء وقاية من الذنوب فإن الصائم ينهاه صومه عن الذنوب وجنة ووقاية من الأخلاق الرديئة وإذلك شرع للمؤمن إذا, سابه إذا كان صائما فسابه أحد أو شاتمه أن يقول إني صائم إني صائم ووقاية من النار فالصوم جنة من النار ولا مثل للصوم في الأعمال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقة وهي الإنفاقُ من المال الذي لا يكون واجبًا على الإنسان وهي أوسعُ من الزكاة أوسعُ من الزكاة فتُعطَى لأهل الزكاة ولغير أهل الزكاة الصدقَة من فضلها ومن باب الخير فيها أنها تطفئ الخطيئة فمما تكفر به صغائر الإنسان أن يتصدق ومن أعظم الحسنات التي يذهب الله عز وجل بها السيئات الصدقة ولذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله تطفئ الخطيئة كأن الخطيئة نار وكأن الصدقة كالماء وأعظم ما يُطفِئ النار هو الماء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يُطفِئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل أين الخبر قال بعض أهل العلم الخبر ما, ما تقدم في الصدقة فيكون التقدير وصلاة الرجل من جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار فتكون صلاة الليل مطفئةً للخطيئة قال العلماء إذا كانت الخطيئة علانيةً فالأفضل في إطفائها إطفاؤها بالصدقة العلانية بالعلانية وإذا كانت الخطيئة سرا فالأفضل إطفاؤها بقيام الليل لأن قيام الليل سر في الليل السر بالسر والعلانية بالعلانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعله إذا كان عندي وقت أذكر لكم هذا الحديث الذي هو أيضًا من جوامع الخير وقال بعض أهل العلم بل الخبر وصلاة الرجل من جوف الليل يجزى صاحبها بالجنة ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال زاده خيرًا ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام ولا يقوم الشيء إلا برأس فلا خير في أحد ولا خير لأحد إلا بالإسلام والإسلام الرأس يعلو ولا يُعلى عليه الرأس أعلى الجسد فهو يعلو على الجسد فالإسلام كذلك يعلو ولا يُعلى عليه وعموده الصلاة وعموده قال العلماء نرجعه إلى أقرب مذكور وهو الإسلام فعمود الإسلام الصلاة هو العمود الذي يقوم عليه البيت قديما كان الناس عندهم بيوت الشعر مثلا والبيت يقوم على عمود على الواسط إذا لم يوجد هذا العمود فإن البيت لا يقوم وكذلك الصلاة للإسلام العمود للبيت إذا لم توجد الصلاة لا يقوم الإسلام فلابد للمسلمين من الصلاة وذروة سنامه الجهاد ذروة الشيء أعلى وأعلى ما في الجمل السنام فأعلى الفضائل والجهاد هنا بمعناها العام أن يجاهد الإنسان نفسه بأن يصبر على الطاعة وعن المعصية وعن التسخط وأن يجاهد الشيطان وأن يجاهد المنافقين وأهل البدع وَأَنْ يُجَاهِدَ أَهْلَ الْكُفُرُ بِمَا شَرَعَ اللَّهِ فلا اعتداء ولا ظُلْمَ ولا افتراء ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله الأمر الذي يجمع هذا كله قال بلى يا رسول الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه الشريف أمسك لسانه بأصبعيه وقال صلى الله عليه وسلم كف عنك هذا فقال معاد رضي الله عنه يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم ثكيلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو إلا حصائد ألسنتهم هذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصحاحه الألباني جمع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير ومن الأحاديث التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبواب الخير قوله صلى, قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وكاب الصيام وصلى بالليل والناس نيام الجنة جنات وليست جنة واحدة والجنة درجات وفي الجنة غرف ومن أصحاب الغرف أصناف بيّنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعدَّه الله تعالى لمن أطعم الطعام وهذا الإحسان إلى الناس الإحسان إليهم بالطعام ويلحق به الإحسان إليهم بالمال والإحسان إليهم بما يستدفئون به والإحسان إليهم بما ينتفعون به في حياتهم واعلان الكلام هذا الاحسان إلى الخلق باللسان ان يطيب المؤمن كلامه للناس وان يلين كلامه للناس وهذا الأصل في المؤمن الاصل في المؤمن ان يكون هينا لينا ان يكون لينا الكلام ان يكون طيب الكلام إلا إذا اقتضى الجهاد في سبيل الله أن يُغلِض في الكلام وهذا خلافٌ أصل فإذا قام مُقتضيه فإن العبد يفعله وتابع الصيام فلم يكن صيامه في شهر رمضان فقط وصيام شهر رمضان هو أفضل الصيام لكن هذا يتابع الصيام وليس المقصود أن يصوم الدهر ولكن المقصود أنه لا ينقطع عن الصيام في شهره وأعلى ذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما وإن كان يصوم الإثنين والخميس فهو ممن تابع الصيام وان كان يصوم من كل شهر ثلاثه ايام فهو ممن تابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام انظروا يا اخوه اربعه مقسومه على نصفين نصف في ابواب الخير لعباد الله ونصف في ابواب الخير في عباده الله وهذا يدلك على أن الخير الذي امر به المؤمن جامع لكل ما ينفع في الدنيا وينفع في الاخره كما تقدم تقريره وبيانه ومن الاحاديث التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها للمؤمن ابواب الخير حديث يجهله كثير من المؤمنين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله ولا, ولا تشرك به شيئا وعمل لله كأنك تراه واعدد نفسك في الموت واذكر الله عند كل حجر وشجر وإذا عملت سيئة فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً السرُّ بالسرِّ والعلانيةُ بالعلانية رواه الطبران في الكبير والبيهقي في الشُّعَب وحسَّنه الألباني اعبد الله ولا تُشِرِك به شيئًا يا مُؤمِن اعبد الله أي استمرَّ على عبادة الله وتمسك بتوحيدك ولا تشرك به شيئا هذا أصل الخير وعمل لله كأنك تراه اجعل عملك لله إن كان من العبادات فاعبد الله كأنك تراه وإن كان من إحسانك إلى الخلق فابتغي وجه الله كأنك تراه وهذا أعلى درجات الإحسان ولو أن الناس حريصوا على تحقيق هذا الخير لن دفعت عنهم الشرور فلا رياء ولا سمعة ولا باطل ولا معصية وإن وقعت المعصية استحى العبدُّ تاب إلى الله عزَّ وجل لأنه يعلم أن الله يراه ولكنه يترقَّى بنفسه فيعبد الله ويعمل كأنه يرى الله لأنه سيقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فإن نزل عن هذه المرتبة في الإحسان فليعمل لله عالماً أن الله يراه إذا وقفت في الصلاة غاية الإحساب أن تصلي كأنك ترى الله فإن سقطت عن هذا فصلي وأنت تعلم أن الله يراك إذا زخرف لك المزخرفون معصية الله سبحانه وتعالى فاترك المعصية كأنك ترى الله لو كنت ترى الله كيف تفعل المعصية لن تفعلها فإن سقطت عن هذا فاترك المعصية لأنك تعلم أن الله يرىك واعدد نفسك في الموت. قال العلماء المراد بهذه الجملة أمرا الأمر الأول اعدد نفسك في الموت فإن الميت إذا مات يندم إن كان محسنا يندم على أنه لم يزد في الإحسان وإن كان مسيئا يندم على إساءته فعدد نفسك في الموت فاذا عددت نفسك في الموت فان هذا يقودك الى ان تحسب لماذا لان الميت يتمنى لو عاد للدنيا فسجد لله سجده فانت اذا عددت نفسك في الموت تستطيع ان تقوم وتسجد لله سجده إذا كنت على فراشك نايم وجاء آخر الليل وتقلبت وريد أن تقوم وجاءك الشيطان ينومك وقال إن عليك ليلا طويلا فارقد وقال الليلة برد اعدد نفسك أنك كنت في الموتى الميت يتمنى أن يرجع ليقوم ليسجد لله سجدة فقم واسجد لله سجدة والأمر الثاني اعدد نفسك في الموت في باب الشر ففي باب الشر تماوت عنه وابتعد عنه أما في باب الخير فسارع وسابق واذكر الله عند كل حجر وشجر والمقصود أكثر من ذكر الله كن من الذاكرين الله كثيرا واحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله نعيم وذكر الله من أعظم ما يوضع في الميزان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض إذا قلت الحمد لله مخلصا لله فهذه تملأ الميزان وإذا قلت الحمد لله فأثنيت على الله بالجميل وقلت سبحان الله فنزهت الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله فإنها تملأ لك ما بين السماء والأرض ليس ما بينك وبين السماء لا ما بين الأرض كلها والسماء وقد ورد والتكبير والتسبيح ملء السماوات والارض وورد سبحان الله والله اكبر ولا اله الا الله والله اكبر تملان السماء والارض الله السماء والارض فقولك الحمد لله وسبحان الله يملأ لك ما بين السماء والأرض وهذا أكثر مما يملأ الميزان قولك سبحان الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر يملأ لك ما بين السماء والأرض حسنات وذكر الله قليل المؤونة عظيم الثواب وانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكر الله عند كل حجر وشجر فإذا كنت في السيارة فاذكر الله إذا وقفت عند الإشارة بدلا من أن تعد السيارات والأشجار وتنظر في أنواع السيارات بقول سبحان الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله سبحان الله والحمد لله كم تحصل من الحسنات فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل المؤمن بكثرة ذكر الله وإذا عملت سيئة الأصل أن تتق الله وأن لا تفعل السيئة لكن إذا زلت القدم وأنت عبد وكل بني آدم خطأ فلا تستمر المعصية وإنما بادر إلى محوها ومن محوها أن تعمل حسنة وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة قال العلماء الأفضل أن تكون الحسنة من جنس السيئة يعني إذا كانت السيئة باللسان فالأفضل أن تكون الحسنة باللسان إذا كانت السيئة بالبدن فالأفضل أن تكون الحسنة بالبدن إذا كانت السيئة بالمال فالأفضل أن تكون الحسنة بالمال ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا السر بالسر ما معنى السر بالسر إذا فعلت السيئة سرا ففعل حسنة سرا والعلانية بالعلانية إذا فعلت سيئة علانية إذا فعلت سيئة علانية ففعل حسنة علانيه طيب, طيب لعلي اختم بحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابواب الخير حيث قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان طهور شطر الايمان والحمد لله تملا والحمد لله تملأ وسبحان الله والحمد لله أو تملا اني او ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها انظروا هذه الخيرات الطهور شطر الإيمان الطهور قال بعض أهل العلم هو ترك كل ما حرم الله والنزاه عن الأقدار الحسية والمعنوية وهو بهذا نصف الإيمان لأن الإيمان فعل وترك فهذا النصف المتعلق بالترك وقال بعض أهل العلم بل الطهور هنا هو الوضوء وقد جاء في رواية صحيحة الوضوء شطر الإيمان وجاء في رواية صحيحة إسباغ الوضوء شطر الإيمان ما معنى شطر هنا قال بعض أهل العلم أي جزء فالمعنى الوضوء جزء من الإيمان لأن الأعمال من الإيمان وقال بعض أهل العلم بل شطر هنا بمعنى نصف والإيمان هنا بمعنى الصلاة فالوضوء نصف الصلاة الوضوء نصف الصلاة والمعنى أن أجر الوضوء على النصف من أجر الصلاة أن أجر الوضوء على النصف من أجر الصلاة هذا أقوى ما قيل فيه هذا الأمر بمعنى أن الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وقد تقدم وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور قال العلماء الصلاة نور في القلب لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة نورٌ في الوجه فإن المصلي لله يكتسي وجهه بالنور ونورٌ يوم القيامة والصدقة برهان كما قلنا إن الصدقة برهان للمؤمن على إيمانه وبرهان له يوم القيامة إذا سئل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه والصبر ضياء طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر ضياء وقال الصلاة نور قال العلماء لأن الصبر كالشمس فإن الشمس هي الضياء الصبر كالشمس والشمس لا بد فيها من حرقة ومن لم يصبر على حرقة الشمس لم يستفد منها وكذا الصبر فالصبر ضياء لكن على حرقة فيه فمن لم يصبر على هذه الحرقه فانه لن ينتفع بالصبر اما الصلاه فهي نور فهذا الفرق بين النور والضياء هنا والقران حجه لك او عليك من قرأ القران فعمل به كان حجه الله ورقي به وارتفع درجات في الجنة به ومن قرأ القرآن ولم يعمل به كان القرآن, حجة كان القرآن حجة عليه والعياذ بالله كل الناس يغدو والغدو هو الذهاب في أول النهار كل الناس المؤمن والكافر المرأة والذكر كل الناس يغدو في يومه فبائع نفسه ولابد ولكنهم ينقسمون إلى فريقين من الناس من يبيع نفسه لله فيعمل بطاعة الله فهذا معتق نفسه ومن الناس من يبيع نفسه للشيطان ويبيع نفسه لهواها ويتبع نفسه هواها فهذا يوبق نفسه ويهلك نفسه والمقصود أن المؤمن الجامع للخير الذي يفعل الخير ابتقاء وجه الله هو الذي يعتق نفسه أما الذي يفعل الشر ويطيع الشيطان ويتبع الهواء فإنه يوبق نفسه أيها الفضلاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم كما ثبت ذلك في الصحيحين فالقرآن كله جوامع للخير والسنة كلها جوامع للخير نصوصٌ قليلة الكلمات عظيمة الخيرات مباركة الثمرات فإذا أرادت الأمة الخير فلترجع إلى كتاب الله ولترجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونوا عباد الله من الأخيار وافعلوا الخير لعلكم تفلحون افعلوا الخير وأحسنوا في عبادتكم وافعلوا الخير واحسنوا الى عباد الله كتبغون بذلك وجه الله جعلني الله واياكم من الاخيار الابرار ووفقني واياكم الى فعل الخير وجزا الله كل من دعا الى الخير وبارك فيه وفي ختامي كلمتي هذه اسال الله عز وجل باسماءه الحسنى وصفاته العُلاء أن يزيد أهل الامارات خيرًا وبركة وأن يزيد ولاة الأمر عنايةً وخيرًا بالمناشط الدينية والمحاضرات والمسابقات القرآنية إننا نحمدُ الله على ما وفَّق إليه ولاة الأمر في هذا البلد الطيِّبِ الطيِّبِ أهلُه من عناية بالمناشط الطيبة وعناية بالقرآن ونسأل الله عز وجل أن يزيدهم من هذا وأن يبارك فيهم ولهم كما أسأل الله عز وجل أن يجزي صاحب السمو الشيخ سعود ابن صقر القاسم حفظه الله عز وجل خير الجزاء على عنايته بمؤسسة رأس الخيمة للقرآن وعلومه وعنايته بهذه الجائزة وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحُسنى أن يجزيه نورًا في قلبه وبركةً في عمره وبركةً في عمله وبركةً في ذريته وبركةً في أعوانه وأن يُقِرَّ عينه بما يحب وأن يجعله من الأخيار ويُقرِّبَ إليه الأخيار كما أسأل الله عز وجل أن, أن يجزي إخواني القائمين على هذه المؤسسة وعلى هذه الجائزة خير الجزاء وأن يبارك لهم وأن ينفعهم بما عملوا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أحبَّتي في الله من مفاتيح الخير مغاليق الشر والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم بارك الله فيكم شيخنا الفاضل هل يجوز الصيام أكثر من نصف الشهر تطوعا وهو قادر الحمد لله الحمد لله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرد الصوم حتى يقال إنه لا يُفطِر وكان إذا أفطر يسرد الفطر حتى يقال إنه لا يصوم فإذا كان المسلم وجد نشاطاً في شهرٍ فسرد الصوم وصام أكثر من النصف لكنه لم يصم الدهر ثم أفطر ثم صام فهذا مشروع فهذا مشروع وهذا هو يعني معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب سؤال بارك الله هل يشترط تمين سائل الفم بالماء في مضمضه وهل يؤثر تنبيس الاسنان في الطهاره المضمضه إدخال الماء الى الفم ثم اختلف العلماء هل من شرطها ان يحرك الماء في فمه او لا والصواب أنه لا بد من رجرجة الماء وتحريك الماء في الفم لكن لا يلزم أن يصيب الماء جميع الفم وجميع الأسنان فلو كان الإنسان مركبا تقويم الأسنان هذا أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر مضمضته ما هي على, على التبكير للصلاة الأمور المعينة على التبكير للصلاة أن تعلم القاعدة الشرعية في ذلك وهي أن المشروع في أمور الآخرة المسابقة والمسارعة والتؤدة في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة وأن تعلم ما أعده الله عز وجل لمن بكر وما يترتب على التأخير من فوات فضائل ومن لطيف الأمر أن آخر خطبة خطبتها الأسبوع الماضي في مسجدي كانت عن هذا الأمر وهو مشروعية التبكير إلى المسجد وما يترتب على التأخير من فوات فضائل كثيرة فلعل أخي أن يستمع لها وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيراً ونفعاً للمسلمين بارك الله فيكم قل السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك في بلد الخير وفي عام الخير وشكر الله جميل التوجيه وعظيم الوصايا لدي سؤال ورد في بعض النصوص كلمة الخير بالألف واللام وبعضها خير بالتنكير فما الفرق بينهما؟ هذه تكون بحسب السياق ولكن النكره إذا وردت في سياق النفي فإنها تعم وكذا إذا وردت في سياق الشرط فكلمة خير إذا كانت في سياق النفي فإنها تعم كل خيرٍ والخير إذا كانت للجنس فإنها تعم كل خير وإذا كان السياق يقتضي أنها للعهد فإنها تكون في الخير المعهود الذي يتحدث عنه في السياق نعم. هل يجوز للبائع أن يبيع متال الزبائل التي قام بتصليهها لكنهم, لكنهم تأخروا عن أخذ أمتعتهم قرابة السنة والاتفاق بين البائع والزبون أن البائع غير مسؤول عن أمتعتهم بعد شهر فهل يجوز شراء تلك الاندعه من هذا البائع اذا اشترط عليهم هذا باللفظ او جرى العرف بهذا فانه له ان يبيعها فانه له ان يبيعها لانه يتضرر ببقائها وقد اشترط لفظا او عرفا ويجوز ان تشترى منه لكن أنبه إلى أمر وهو أنه مؤتمن عليها فلا يجوز له أن يتساهل في بيعها بعض العمال مثلا في المغاسل ونحوها إذا كان هناك ثياب ونحوها وتأخر أصحابه ثلاثة أشهر ونحو ذلك يبيعونها وهم مشترقون هذا باللفب أو بالعرف ولكن ماذا يفعلون يتساهلون فيها فإذا كانت تباع في السوق بهذه الحال بمئة يبيعونها بعشرة فهذا لا يجوز لأنهم مؤتمنون عليها فيجب أن يبيعوها بسعرها في السوق على حالتها ثم بعد ذلك لهم أن يأخذوا أجرة بقائها في المحل فوق الوقت المتفق عليه يعني اتفق على ثلاثة أشهر إذا بقيت شهرين ثلاثة فوق هذا له أن يأخذ أجرة المحل ويقدرها أهل الخبرة والزائد يتصدق به بنية صاحبه هذا العمل الشرعي أما التساهل وبيعها بثمن بخص فهذا لا يجوز فنحن نقول الباقي إما أن تصبر وتتركها وإما أن تبيعها بما تستحقه وتستوفي ما تستحقه أنت وتتصدق بالباقي عن صاحبها ما تقول في من يتمنى الموت بكثرة يتمنى الموت بسبب كثرة الفتن هل يجوز له أن يتمنى ذلك تمنى الموت يقطع الإنسان من الخير ويجعل بهذا التمني متباطئًا عن الخيرات كما أن الموت إذا أصاب المؤمن فإنه يقطعه عن الخير وإن طول عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرًا ولذا لم يجوز لنا أن نتمنى الموت لا يجوز لنا أن نتمنى الموت لضرٍ أصابنا فإن كان ولابد فإن المأذون فيه أن يقول القائل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي فيفوض أمره إلى الله عز وجل وأما عند الفتن فالمطلوب من المؤمن أن يلتحق بأهل الخير وأن يكون مع أهل الخير وأن يصبر ويبتعد عن الفتن لكن لو أن الإنسان أطبقت عليه الفتن وخاف على نفسه الزيغ في دينه فتمنى الموت لهذا في هذا الحال فهذا لا بأس به لكن لا ينبغي للإنسان أنه كلما رأى فتنة في الناس قال اللهم أمتني وأتمنى أن أكون محل صاحب هذا القبع إلا إذا اشتدت الفتنة وأطبقت على الإنسان وخاف على دينه فتمنى هناك فهناك لا يكون بهذا بأس ما هو واجب المسلم عندما يسمع الأذى والفتن قد وقعت على غيره في بلاد الإسلام وما توجيهكم لمن يدعي التخاذل ويرمي المجتمعات بالهوان المسلم يشعر بإخوانه ويهتم لأمرهم ويحب لهم ما يحب لنفسه ويُحِبُّ لبلدانهم ما يُحِبُّ لبلده وإذا وقعت الفتنة والبلاء وذهب الأمن من بلدٍ من البلدان فإن المؤمن لا يشمَتُ بأهله ولا يُظهر الشماتة بأهل ذلك البلد ولكن إذا ذكر ذلك على سبيل العظة وحتى يعتبر الناس بالحال لا من باب الشماتة فهذا لا بأس به وينبغي للمؤمن أن يدعو لإخوانه وأن يفعل المشروع المقدور له في إعانتهم على ما هم فيه من بلاء يعني إخواننا في سوريا وما هم فيه من بلاء المشروع لنا أن ندعو لهم ونسأل الله أن يفرج عنهم وأن يكفيهم شر أعداء الدين وأعداء السنة يكفيهم شر الفرق وأهل الأهوى من الخوارج بأنواعهم ويسلِم سوريا وأهلها من أهل السنة ويشرع لنا أن نعينهم بالمشروع كإرسال المساعدات لهم بالطرق الصحيحة الآمنة فإن حدد ولي الأمر طريقًا لإيصال ذلك إليهم فإننا نلتزمه أما نصرتهم بما لم يشرع عاطفةً واتباعًا للأهواء وتحميس أبناء المسلمين وتشجيع أبناء المسلمين للذهاب إلى تلك الأماكن وإحراق قلوب والديهم بهذا وأبناء أولئك المحمسين عندهم فهذا تغرير بالأمة وغش للأمة وذهاب أصحاب الأمصار إلى سوريا ليس من الجهاد في شيء اقول هذا فقها لا عاطفة ولا كرها ولكن هذا هو مقتضى دين الله وهذا مقتضى الادلة فلا يشرع لابناء المسلمين في الامصار كالامارات مثلا ان يذهبوا الى سوريا او الى غيرها من المناطق الساخنة اتباعا لتغرير المتحمسين بلا علم الذين يبنون أمجادهم على إحراق أبناء المسلمين يجمعون الأموال والثروات بوسائل الانتشار التي تبنى على قتل أبناء المسلمين وإحراق قلوب المسلمين على أبنائهم لا يجوز لأصحاب الأمصار الذهاب إلى تلك المناطق الساخنة ونسأل الله لمن ابتلي العون والنصر وأما الذين يرمون الأمة وحكام المسلمين بالتخاذل فهؤلاء ما يعرفون الأمور ولا يقدرون الأمور قدرها ولا يبنون كلامهم على الميزان الشرعي ولكنهم ينظرون إلى الجماهيرية ما الذي يجعل الناس يتابعونهم ويكثرون من متابعتهم ويحضرون محاضراتهم وذكرت مراراً وتكراراً يا إخوة أن أهل السنة والجماعة أن علماء أهل السنة والجماعة ينظرون إلى الناس بنظرة الشرع بالنظرة الشرعية فيؤالجون الناس بالشرع أما غيرهم فينظرون إلى الشرع بعيون الناس الذي يريده الناس يقررونه والذي لا يتحمس له الناس يجتنبونه وهؤلاء يغشون الأمة وهم غششة وليسوا نصحة فالنصيحة لكل مسلم أن يتقي الله في لسانه وأن يتقي الله في عمله وأن يفعل من إعانة إخوانه ما شريع ودل عليه الشرء وكان قادرا عليه بالأوجه المشروعة والله أعلم